خربقة حلب برش الدمار اللي في عيك أحلم فدم تستحلش وانت تنومي أرجع للوار ميتي حيا فلوسي فراسي ليس في البيار نرفوسي خلوقي ديما لختي فوقي كلام الروكي ما هي مار بليتي محلها كم في الاخبار الوقت عصفيها خلف السيطر فكر اللي فيها خلّم تبيع عقلة واها بخمسين الف دينار تونسكم فيه لمن غير صوت والعنوان حوت ياكل في حوت مجلس نوابة ضمر الغلابة حكام في الربا كيبو ديوت حب تتحب اللي محبو الحبو ما حبوك ياخي تحت الحب حبه حبه حبيطان عم حبة عم جديد الشوك بابا اللي تحت اللحود. هو علمني نخاف المعبوط حب تعرف اشتعني كلمة حبها وجاكم جايكم تيطر و دولتنا تحب تدفننا جهنم ما واطلنا واسئلة بالحاين طاعد في قوم يحكي بالرنة لا نستنى لا نتمنى نجيب حاكي فوق وبشتاعد دينا البيس وشيء ما يدور، سيرو احساس أنتي ونقوم شطاني وسويز ما راح محبوب، بأشهد ويس في وقت النوم. حط راس عنا مخدة ونرجع للبار، نرجع حياة ونشوف اللي صار. ما كف الناس عشان هم تون، ياخي ما ننظر على روحي ما ندوم نت ندوم نت ندوم، مريم دي ما نت هدي، حالة حرب قيرة للابد قيرة للابد كتير دي كرعة طاحت صخبت وضنا كم شطر. بطل الدنيا دبكي هبط مكشبر وقت الليتوليت وقت اللي عراسي نعم طلوع نتاك فياس ينال على الفار نحط سيناروحيتي ما بين حيني نركز برشا معطي تي صغار مالكلي صفيت الغدار واللي بدي ربيتو طلع مكار بذكر كيف بكيتو مرة تيتو الكل ياخذ تصيبتو المتبنا عشاق يحبو كان الخنن كلو البيع عنده ثمن بلاد قيلت قالت مل حالا رجل يعيش أبدا لمدرب برشة كذبين قاعده صمن الله بتوه في هذا الكفن ما فرخت نقص لعوي كقصص قلو فن تقلو فن دولتنا تحب تفنى جنة وجنّة وطننا وسيلة بالحاجة في قوم يحكي نستنا في قوم يحكي برا لا نستنى لا نتمنى نشوف حقل فوق وبرجع ديمانة بيس وشاي ما يدوم سلو احساس انتي حاول قومش تاني وسوي صم راح محروم بشهد ويس في وقت النوم حط راس على مخدة ونرجع للبار نرجع حياتي ونشوف اللي ساير نجبي هنس عشان هم